ما حكم مسرقة الأحذية من المساجد بعد إلقاء المحاضرات أو بعد أداء الصلاة وبما تصف هذا العمل في الجواب تفصيل إن كانت الأحذية غالية من الجيدة ففيها نظر لأن النفس تطمع وهي محرمة والرخيصة محرمة وأنا أوصي إخواني وصية لنفسي يعني ألا يسرقوا الأحذية ما ينبغي وأنا إن شاء الله ما أتهم الجميع. أنهم ماتوا هنا لأجل الأحذية لكن أتوا من أجل الكلمات النافعة صلى الله ينفع بما نقول وبما نسمع ولو أن بعض الناس يستعجل في الخروج ما أدري لماذا يستعجل الله أعلم وعلى كل حال وعلى الإنسان كذلك أن يحافظ على حذائه من طرق المحافظة على الحذاء هذه اكتشفت في العصر الحاضر أنك إذا أتيت في الزحمة ففرق بين حذائك تجعل الوحدة في المشرق وواحدة في المغرب في المسجد، لكن لا يراك أحد، لأنه هو إذا استارق إذا راح ذاك في مكان ووجدها واحدة وبحث عن فتاه ما وجدها قالت اجلسي هنا، ما يسرق واحدة، ومن الخطط الرهيبة في التي اكتشفت أن تبحث عن أحدها رخيص إذا جيت المحاضرات، لأن الأذكياء من السراق ما يسرقون زنوبات، يسرق من أبو ستين أبو مئة و وخمسين وهكذا. ويعرف أن بعض الناس يأتي بحديان زنوبة من حرص على الدنيا ويعرفيها بكيف حتى لا تختلص بالحديان قيمتها ريالين ويكويها حفظه الله وبعضهم يأتي بهذه الحديان المكوية ومن زيادة الحرص يأتي بها كذا مصبودة ويدخل بها في الصفوف حتى يجعلها تحت الدولاب هنا لأن لا يسرك أحد وهي لو كانت في الشارع ما سرقها أحد لكن زيادة الحرص فكونوا أذكياء لأن في عصر فتن فالله الله قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير